يا سرور العارفين يا من المحبين يا أنيس المريد يا حبيب التواب يا رازق المقلين عين العابدين يا ملفس عين المكروبين يا يا يا الله وصلي على محمد وآله وارزقني رحمة الأيدان وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا اا اا من على محمد و اهله يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركم والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب السلام